راجعلك يا بلادي يا اولى من اولاد وبحبك رحنا دي يا اجمل عنوان انت الامل الباقي فيك الحب بلاقي يا فرحه اشواي يا عمر المنصان بكرة بينسى قلبي كل ايام الصرافي مليت من الغربي وسنيني الحرمان وبتحلاواتي وبترجع ضحكاتي بتزين ساحاتي بأبهى الألوان بأبهى الألوان ما شعلك يا بلادي يا أغلب نولادي والحب العبنادي يا أجمل عنوان تلامل الباقي فيك الحب بلاقي يا فرحة اشواقي يا عمر المنصر, المنصر. وقابلت ساقلبي كل أيام الصعب مليت من الغرب وسنين الحربان وبتحلق وقاتي وبترجع محكاتي تتزين ساحاتي بابهى الألوان, الالوان بكره بشوف احبابي والي وكل أصحابي قال كتير غيابي ودوبني الهجران لما بكون لحالي بشوف احبابي قبالي وبسافر بخيالي وبسبوق الزمان من ما كان كان اسمي بتحملني ولبلاد توصلني والفرحه بتغمرني وتعم المكان يا فرحه ايامي لو صارت احلامي يا عيوني وقت والرجعه عاد وقت الرجعه تعال شكلك يا بلاد تكرح نادي يا أجمل عنوان إلا من المال فيك الحب بلاقي يا فرحة أشوائي يا عمري المنصار بكرة بينسى قلبي كل أيام الصعابي مليت المدربي وسهل الحربان وبتحلى أولاك وبترجع بحباني بفكر فيك ومن قلبي بعطيك يا بلادي جايكي وادعي لحزان حبك شو بيحلالي قربك شو بيهنالي يا غاية أمالي أنا فيك الولهان يا أهل استنوني يا قلبي ويعيوني يصحابي هنوني راجع للأوطان يا فرح لو صارت أحلامي يعيوني لتنامي وقت الرجع حاني وقت الرجع حاني ربك رح نادي يا أجمل عنوار تبقى من البالي كل حبك يا عمي الصعام كل قيام الصعامة مليتك